شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُذَرُّ الظَّالِمُونَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن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 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ والرقيب كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ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 ويشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 اهدِ الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وتحسبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم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 فَلَن تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن اشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي وقل عسى يهديني ربي لأقرب ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بعدتهم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من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 فَالْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاذُ بِمَا إِنْكَلِمُهُ يُغَاذُ بِمَا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 متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّةً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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إرددت إلى ربي لأجد خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره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 ك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منكما لو ولد فعسى ربي أي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 خير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 يوما نسير, نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يوم نسير الجبال وترى الأرض فارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فترى يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها، ووجدوا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا.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 افَأَنْتَ تَخْذُهُ نَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بَئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَن أَشْهَدتُهُم خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فض ظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل كان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن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 يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواه ومن أظلم ممن يرى آيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ورسما ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أنكنة أي أن يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن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 فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاً لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونه ما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 حتى إذا ساوى بين الصدفين قالوا انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 فَذَا كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَا دَدَّا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إلهكم إله فَمَنْ كَانَ يرجو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فليعمل عملا